كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنس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 ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزنفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ